الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد فإن المسلم يفرح بما يفرحه الله تعالى به ويفرحه نبيه صلى الله عليه وسلم وإن مما يتباثر به المسلمون سلفا وخلفا ولزال في يام شهر رمضان هذه الفريضة العظيمة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده ألا وهو شهر رمضان فهو شهر عظيم المبارك شهر القيام والقيام شهر العبق والغفران شهر الصدقات والإحشان شهر تفتح فيه أبواب الزنات وتباعف فيه الحتمات وتقال فيه العفرات شهر تجاب فيه الدعوات وترفع فيه الدرجات وتغفر فيه السيئات شهر يجون فيه الله سبحانه على عباده بأنواع كرامات ويجدل فيه لأوليائه العطايات شهر جعل الله قيامه أحد أركان الإسلام وقد هو المصطفى صلى الله عليه وسلم عمر الناس بالقيامة وأخبر عليه الصلاة والسلام بأجوره العظيمة كان أتيأتي إخواني النصور لمضان قد الله تعالى على عباده في فتاده الفريق فرضه في السنة الثانية من الهجرة حيث كان القيام أولاً ما شرع قيام عشراء ثم الله تعالى بثياب سهل رمضان وأتبح قيام عشراء من شاعر قاماً ومن شاعر بسم الله الرحمن الرحيم لا ايها الذين امنوا قف عليكم الصيام كما قدي الى الذين من الخديص لعلكم تتقون اياما معدوده ان سافر مريضا او على سفر فعده من ايام اخر ويعلم الذين يظنونه حجيه تعامل كثير ومن تطلع خير فهنا خير له ولل تصوم خير لكم من كي تتعلمون شعور النظار الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والزقان فمن يشعي أن يكون شعرفا لكم ومن كان مريضا أو على كبار فإزة من يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الهزر ولتكمي عدك ويتقدر الله على ما حداك ولعلكم تشكروه ففي هذه الآيات الجليلات يوجد الله سبحانه وتعالى فيها الأمرى في للصياد فناد الله جدا تعود إسمه لنا أن رب العالمين إلى أننا من فتار أهل الإيمان عمل انطاعات والغروبات التفره إلى الله عز وجل القيام الذي فرضه الله على عباده المؤمنين المسلمين كما فرضه على الأولين من المسلمين وفي قوله أما كتب على الذين من خمسكم قبلية للمهدين وتثير لهم على أداء آله الكريمة أن هذا الثوم الثامن الأولون إن قيل الله سبحانه وتعالى الحكمة والثمرت من الصيام فقال لأنكم تتقوم هي رجاءة ثم بعد هذا سنزل منجما مفرقا حسب الأحجاب وحسب الأحوال وما تقتضيه مصلحة المسلمين والمدار بما يراه رب العالمين لما قال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرأتنا ليلة القدر ليلة القبر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح هيها بإذن رب من كل أمر كلامه هي حتى مبلع كذلك الله الشهر هو سعر هذا الشهر عدم هذا القرآن اختار رمضان زمانا لأستقرب إلى الله بالصيام وابي التراويح وصليها من الليل و يزوره القران هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظه هذا الشهر وذلك لانه كان يثلي القران ويراجعه ويدارسه مع ابي بكر عليه الصلاه وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس في هذا الشهر كما جاء في الصحوصين قال الله عنهما قال الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود وكان أجود ما يكون في رمضان حين يرقاه جبريل وكان جبريل يرقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريخ المعتلى وقد جاء في ذلك حديث كثيرة تبين قبل هذا الشعر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الحسنة بأسر أنتالها لا تبعيني أتي ضعف يقول الله عز وجل إلا السلام فإنه إيوان أجل به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجله السائل فرحتان فرحة, كان فرحة عند فطره وفرحة عند ريطاء رده ونخلوف قرر السائل عند الأطلب وعند الله والميد منك وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أفراب الجنة وهل يقت أفراب النار وشنسرة الشيخ وأخذت النبي وابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان أول ليلة من رمضان صفيت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق من هباب وغلقت أبواب النار فلم يفتح من هباب وينادي مناد يباقي الخير أقبل ويباقي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويقول لهم جاء شهر رمضان بالبركات فمرحبا به من زائر وآت واخرج ابن خجينة عن فلمان الثالثي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب النات في آخر يوم سعدان فقال أيها الناس إنه قد أظن لكم شهر عظيم والمبارك شهر فيه ليلة خيرا من ألف شهر جعل الله قيامه خليلة وقيام ليله تطوها وانتقرب فيه بحفلة من ختال وقام رمضان إيمان محتسابا وغفر له ما تقدم من جنبه وفي الحديث آخر من قام رمضان, رمضان إيمان محتسابا وغفر له ما تقدم من جنبه وجاء الحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام, من قام ليلة القجم إيمانا واحتكابا غفر له ما تقدم من ذنبه فهذه أحاديث عظيمة توضح لنا قبل هذا الشهر لهذا ينبغي للمسلم أن يعظم هذا الشهر ويقرب إليه سبحانه وتعالى في الصلوات والصدقات وقراءة القرآن وفي الثاني للفقراء والمساكين والأيسان يقتجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعظيم الشهر أن يحافظ المرء على قيامه ويتجند الآتام والأوزار لا يقول صومه أو ما ينفسه وقد صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يدع قول الضول والعلى ربي فليكثر شيء حادث في أن يدع صعامه وصراته وقال عليه الصلاة والسلام القيام جل فإجاء <تصفيق> صعام يوم صوم يحديكم فلا يرصف ولا نستق فإن من أنساء بأي فليقل إنه مرء سائل وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الطيام من الصعام والسراب فإنما الطيام من اللوء والرفض فقال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه إذا سنت فليسن سمعك وبطرك إتانك عن الكذب والمحارب وجاء هذا وليكن عليك وقار وسكيرة ولا سجع اليوم قومك ويوم سفرك توامن سينبغي للقائم أن يحاسب على قيامه وأن يتقرق إلى الله بأنواع الطاعات وأعظمها بعض القيام جلاة القرآن أنواع دعاته وحزبه وتدبره وتعاقله لذا كان الثلاث يخلصون على الإقضاء على القرآن في سهل رمضان اكتداد النبي صلى الله عليه وسلم حقا ينبغي للمسلم أن يطرح لقدوم سهل رمضان وأن يؤذن هذا الشهر فهن يتعظونه من دلائل الإيمان وحسن الإسلام. حيث قال عز وجل ذلك ومن يؤذن شائر الله فإنها من تسوى القيوب وإذا قائلت العجلة وفرقت لك في إقدامه للباعات بل ذلك عما سلامة فيه وفأة فيهانه لما قال عز وجل في ذلك فالإجادة كله رحمه هو خيراً لما يجمعه وذلك كله رحمه هو خيراً لما هذا لا ينبغي المثل المطالب العلم خصوصاً أن يقبل في هذا الشهر لكله لخلجه على التعالي كثيرا من الناس يسول لهم الشيطان في الليل والنوم في كيف يصبحوا لم يستفد من سلامه إلى الجوه والعقش ويضي على وقته من بغير المسلم أن يقلل مما عشاد عليه من مجال في الله ويستيقظ تذكرا ويتسحر والذي سن الله عليه وسلم فأنتسحرك فإن تستقر بارك وعلى رسول الله عليه وسلم أكل ما بين قيامنا وقيامه السفاد أكل في السحر الله سبحانه وتعالى أكل على المستثمرين بالاسواق وزع لها وبعث وجعل هذا الخصم انخفاض المؤمنين تماما على عز وجل الذي يف... كما قال عز وجل كما قال عز وجل الصادقين والصادقين والحامدين والمستغفرين والمستغفرين بالاصحاء وقبلها وقال سهالة الذين يقولون ربنا خلنا ذنوبنا وقل عبد الناس الصادرين والصادقين والقانقين والموسطين والمستردلين بالأسحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله وملاحكتهم يصلون على المتسحرين الصلاة من الله الطماء الصلاة من الملايكة الاسترداء ويدغي له أن يصلي الانفجر مع المسلمين بعد أن يأبدي رتعته السنة في هو حجم النبي صلى الله عليه وسلم لما يجب أن يذكر الله ويقرأ القرآن ويدعي له حجم القرآن أو الآن الذي يحجب القرآن هو وقت جارتا يحافظ على اداب الاسبار ومقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخلی نا حد لفق ومن ان يصرف على رتنات وإلا على ثمرات وإلا حق حط حتوات منها ویدهم عند الاسبار فإنها ادعاء من حافظ جنامه من قام مع الهدار حتى يصلك كلمه له يا ولي الله وكذا حال نفسي ضد الموت اتذكرت كل هذه الصحبه من المعلم الله تهبط الروح ويجعل هذا اسياج هو هذا في غار ثلانه في على نبينا محمد الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بعلمكم وياكم الله فيكم وحياكم الله حياكم شيخنا تاذن لنا ببعض الاسئله حفظكم الله طيب طيب لعل يعطيكم سؤال حتى لا اردكم لان عندي ضيف وعندي بعد ذلك درس لاهل الجزائر كرامكم أكرم الله شيخنا شيخنا امراه مريضه ومرضها يعني يعني نقول عندها غده تامه في رقبتها فراجعت الطبيب والطبيب أعطاها علاج على أن يكون استعمال العلاج ثلاث مرات يوميا والمرأة هذه تريد الصيام والطبيب يقول لابد أن يأخذ العلاج ثلاث مرات وإلا لا يؤدي مفعوله فأيشكم صح هذه المرأة بارك الله فيكم أصحها إذا كان الطبيب مسلما موتوخا بسلامه تستقر وتواب تخوي اذا شاء الله سبحانه وتعالى جزاك جزا... جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بعلمكم حيّاك الله يا اخ محمد الله وسلامه بالله صلاه